Allahu Rabbi المطلب السادس قد يقال بان مكاد معتبر محمد بن الفضيل حديث ثمانية باب سبعة عشر من أبواب أقسام الحج سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به قال اذا اصغر مقتضى مثابها الخروج عن المطلقات الدالة على مشروعية الاحجاج بكل صبيين وحيث إنا الاثغار وقال اذا اصغر وحيث ان الاثغار مردد معنى الاثغار يعني مردد بين ستة شهور او ست سنوات انهم اختلفوا في مفهوم الاصغار هل هو إنبات القواطع قواطع الاسنان او إنبات الثنايا فاذا كان الإثغار مرددا بين الأقل وهو مقدار ستة أشهر وبين الأكثر وهو مقدار ست سنين فيدخل في القاعدات وهي إذا دار امر المقيد بين الاقل والاكتار فيختصر في تقييد المطلقات على الاقل وهو مقدار ست ستة اشهر ويرجع في الزائد الى هذه المطلقات واشكل على هذا الكلام عدة اشكالات الاشكال الاول انه قانون حمل المطلق على المقيد لا يجري في باب المستحبات انما يختص بالتكاليف الإلزامية. فلو قال المولى زر الحسين عليه السلام، وقال زر الحسين إذا كنت ظاهرا لا موجب لحمل المطلق على المقيد كأن باب الاستحباب مبني على تعدد المطلوب فأصل الزيارة مطلوب والزيارة على طهارة مطلوب آخر ومع احتمال تعدد المطلوب فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات والمقام من هذا القبيل حيث ان الاحجاج بالصبي امر مستحب والجواب عن هذا الاشكال ان الخطابين اذا كانا خطابين مولويين فلا موجب لحمل المطلق في أحدهما على المقيد في الآخر إذا كان من التكاليف النجدية لاحتمال تعدد المخلوب واما اذا كان احد الخطابين ارشادا الى حدود الموضوع او حدود المتعلق في الخطاب الاول فحينئذ يجري فيه قانون حمل المطلق على المقيد والامر في المقام من هذا القبيل فان قوله متى يحرق قال اذا اصغر ظاهر في ان الخطاب إرشاد الى حدود موضوع الاحرام وحينئذ سيجري فيه قانون حمل المطلق على المقيد الايراد الثاني أن يقال بأن معتبرة محمد بن الفبيل معارضة في عبد الرحمن بن الحجاج حديث واحد باب 17 من أبواب أقسام الحج عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له إن معنا صبيا مولودا يعني في بدايات ولادته فكيف نصنع به فقال مر أمه مر أمه تلقى حميده فتسألها كيف تصنع بصديان فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم الترويات فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم فهذه ظاهرة فهذه ظاهرة في أن إحجاج بالصبي يشمل من لم يثغر فتكون معارضة لمعتبرة محمد بن الفضيل والجواب عن ذلك بانه تاره نقول بان الصبي المولود لا يشمل ابن سنه مثلا فلا يقال لابن سنة أنه صبي مولود وحينئذ إذا قلنا بأن الصبي المولود يختص ابن الأشهر الأولى فلا محاله تستقر المعارضه بين معتبره عبد الرحمن وبين معتبره ابن الفضيل فاذا تساقطا فالمرجع هو المطلقات الدال على مشروعيه الاحجاج بالصبي كقوله في معتبره يونس كقوله عفوان في معتبرة زرارة هذه في معتبرة يونس إذا أجر بابنه وهو صغير فانه كذا إلى آخر الروايات وأما إذا قلنا إن عنوان الصبي المولود يشمل ابن سنه، فيقال هذا صبي مولود، فحين يدور أمر معتبرة بن الفضيل. بين المقيد معرض لأن الإصغار إن كان المراد به ابن ستة أشهر فتكون معتبرة ابن الفضيل مقيد اذ الصبي المولود ينطبق على ابن الشهر وابن السنه فيقيد بالصبي اذا اصغر وهو ابن سته اشهر واما اذا كان المراد بالإتغار ابن ست سنين عن الصبي المولود لا يشمل بعد سنة هذا قطعا فتقع المعارضة حينئذين بين معتبرت ابن الحجاج ومعتبرت ابن الفضائل فإذا دار الأمر بين المقيد والمعارض فمدلول معتبرة ابن الحجاج إلى ستة أشهر ساقط عن الحجية قطعا لأن الثاني وهو معتبرة ابن الفبيل في الستة الأجهاء قطعا شنو إما مقيد له أو معارض له فلا يمكن العمل بمعتبرة ابن الحجاج في الستة الأشهر الأولى بوجود روايه الاخرى وانما فيما بعدها واما هو فيما بعدها يعني بعد سته الاشهر الاولى فنشك هل يوجد معارض لمعتبرة ابن الحجاج أم لا مقتضى حجية الظهور؟ هل أخذ به؟ ما لم تقم حجة على خلافه ولم يثبت لنا فيما بعد الستة الأشهر حجة على خلاف الظاهر في معتبره ابن الحجاج إذ لعل المراد من الإصغار في معتبرة ابن الفضيل الستة الأشهور هذا تمام الكلام في هذا المطلب انا قلت اشكال باشكالات اشتباه اشكالين الاشكالات خلّ بدل نون. نوس المطلب السارع المطلب السابع هل ان توبئت توبئت يعني واحد يوضح الثاني هل ان توبئت الولي صيد إذا كان عاجزاً عن الوضوء مشروعة أم لا؟ فإذا أراد الوالي أن يطوف بالصليب. وعمره أشهر مثلا ولا يمكنه الوضوء فحينئذن هل يكتفى بتوضئته وضوءاً صوريان؟ لأن يغسل وجهه ويدوه ويمسح رأسه وقدمه يتعلق الأمر بالولي فكما أن الصديق لو عجز عن الطواف لطاف عنه الولي او في صلاة الطواف الباب اوضح حيث ان الطيب ابن الأشهر لا يمكنه اداء ركعتي الطواف فيصلي عنه الولي هل هنا أيضا يتوضا الولي عن الصبي أم لا يبوء في هذا الطوار لا على الولي ولا على الصبي في رقعه هذا بيخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب لو حكم المسلوخ يضل روح يعني بعده تحضر بعده اقصد يعني من من من الامراض القبيل ما يضبط على حتى الله عليه انا اسوي الان تعليقه على الرواء انه هذا حكمه حكم النسيء. خل يعني على كل حال الصحيح والاحتمال الثالث. كما افاد سيدنا قدس سراء لان لا وضوء لا على الولي ولا على الصبي اما انه لا وضوء على الولي فلان ما دل على شرطيه الطهاره في الطواف منصب الى شرطيه الطهاره في الطائف والولي ليس بطائف وإنما هو مطوف وأما أنه ليس على الصبي فلأن وضوء الصبي وضوء صوري وليس حقيقيا ولا دليل على مشروعيه الوضوء الصوري وقد ذهب بعض الاعلام الى ان الوضوء على الولي مستدلان باحد وجهين الاول انما دل على مشروعيه الاحجاج بالصليب دال على مشروعيه النيابه عنه في كل نجم وكل عمل تابع بالحاج ومنها الوضوء لأجل القوام ويلاحظ عليه أن ما دل على مشروعية الإحجاج به إنما يدل على جواز النيابة عنه أو التسبيب له فيما هو من نسك الحاد. ترك عتي الطواب والذات والحال وأما ما لم ما لم يكن من نسك الحاج وإن كان شرطا فيها فلا يشمله ما دل على مشروعيه الاحجاج والوضوء ليس من نسك الحاج وان كان شرطا في صحه الطواف فاذا ما دل على مشروعية الإحجاب منصرف عام الدليل الثاني ها؟ أن يستند. إلى معتبرة ابن الحجاج في قوله في قولها يعني حميده إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه يعني من المخيط وغسلوه كما يجرد المحرم فانها دالة على مدينة غسل الإحرام قد اغسلوه غسل الإحرام في حقه وحيث لا يحتمل خصوصية بغسل الاحرام فنتعدى الى الوضوء ايضا كما اشار الى ذلك شيخنا الاستاذ دام ظله في تهذيبه كتابه في العزمة التهذيب ويلاحظ عليه أولا انما متاد الروايات رجحان تغسيله غسلًا سوريان وليس مفادها نيابة الوليد عنه في الغسل كي يتعدى بها وليس مفادها نيابة الوليد عنه في الغاسل كي يتعدى إلى النيابة في الوضوء وثانيا دعوى عدم القصوصيات على عهدة من يدعي والا فمن المحتمل أن يكتفي الشارع في غسل الإحرام بالغسل الصوري لأنه ليس بشرط فيتسامح فيه ولكن لا يكتفي في الوضوء بالوضوء السوري بشرطيته في صحة العمان فالتوسعة في المستحاب لا يعني التوسعة في الشرائط اذن فالصحيح ما أفاده سيدنا قدساس الروح في هذا المقام من أن لا وضوء على الولي ولا وضوء على الصبي ياتي الكلام. في المطلب الثامن وهو هل المراج الولي الولي الشرعي او الاعام